أي حب قد تناهى مثل حبه العجيب أي حب مثل هذا قد بدا عند الصليب كل حب في الوجود نبعه حب يسوع كل حب في كياني حب يسوع قصه الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعه الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبيب قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي السمين.